في في موضوع موضوع من هذا بقیہ ون أن سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه أو أيام وقوعه ومما ذكرناه أيضا أن صور أسباب النزول مقتصرة على صورتين وما أن تقع حادثة فینزل القرآن بشأنها و بالكلام عنها وصورة اخرى ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر فینزل القرآن بجوابه و بيان الحكم فيه وقلنا ايضا ان الطريق الى معرفة اسباب النزول هي الأثر الصحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم العمدة في هذا الباب فهم الذين شاهدوا وحضروا ورأوا بأعينهم أسباب نزول بعض الآيات من القرآن والموضوع لا يحتمل الإجتهاد ولا يحتمل القياس والصحابة إذن هم العمدة في هذا ولكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد تنوعت عباراتهم واختلفت ألفاظهم فجاء فيها أو جاء منها الصريح الواضح في السبب وجاء منهم الفاظ وردت عنهم الفاظ غير صریحة كقولهم مثلا نزلت هذه الآية في كذا فتحتمل أن تكون سببا للنظور وتحتمل أن تكون داخلة في عموم المعنى الآية فيكون من باب التفسير أو من باب القياس وأما الصريح في السببية كتصريحهم بقولهم سبب نزول هذه الآية كذا وكذا أو أن يذكر الراوي أثناء حدثة وقعت يقول فأنزل الله في ذلك كذا أو فنزلت الآية أو فنزل قوله تعالى فيكون هذا من باب الموقوف الذي له حكم الرفع ما ما جاء عن التابعين فقد وردت ألفاظ أيضا عن التابعين في أسباب النزول والتابعون هم تلاميذ الصحابة وخاصة علماؤهم والمفسرون منهم فقولهم معتبر لكن ليس كقول الصحابة وليس في منزلة قول الصحابة الذين عاينوا التنزيل وأعرفوا الوقائع فالعنب رحمة الله على الجميع قد اشترطوا شروطا راسخة وشروط قوية حتى يقبل قول التابعي في أسباب النزول ومن ذلك كأول سبب وهو شرط أساسي ولا بد منه أن يصح أن الإسناد إلى التابعي فلا يمكن أن نتكلم عن قول تابعين ونحن لم نعلم إصناده ولم نعلم صحةه والثاني أن يقوى بقول تابعين آخر ومن الشروط أيضا أن تكون عبارته صريحة في السببية وأن يكون التابعي هذا مما يقومون مما عرف بالتفسير وباعتنائه الشديد بعلم القرآن ومن أمثلة ذلك تلميذ بن عباس كمجاهد وعكرم وسعيد بن جبي وغيرهم وهؤلاء هم الذين يقبلوا قولهم في مثل هذا مع الشروط التي ذكرناها وهذا العلم وهو علم أسباب النوصول هو علم مهم جدا وبعض من لاحظ له من النظر ومن لاحظ له من علوم القرآن ومن التفكر والتدبر والبحث في معاني الآيات زعم أنه ليس مفيدا وليس مهما وليس فيه فائدة تذكر بل يذكر من باب التاريخ للآيات فقط وهذا خطع فاحش وقول بلا لأن أسباب النزول مهمة جدا فمن ذلك من فوائدها أن يعلم المسلم حكمة التشريع وأن يدرس المصالح التي بنيت عليها الأحكام وبني عليها الوحي في من ذلك جلب الخير ومن ذلك دفع الضر كما هو بيّن وواضح في مسألة قصة المجادلة وفي آيات الكفارات واللعان وغير ذلك ومن الفوائد أيضاً الوقوف على المعنى الصحيح وإزالة الإشكال والغموض عن معاني الآيات قد قال الواحد رحمه الله قال لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها وقال ابن تيمية رحمه الله قال وما سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ومن ذلك ما استشكله مروان بن الحكم في قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب فأشكل معنى الأهل على مروان فأمر خادمه وبوابه أن يذهب إلى حبر الأمة وترجمان القرآن إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال قل له كان كل كُلُّ فينا فِينا بِمَا أُوْتِيَ فَرِحَا لقال إن كان كل مرء فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمع فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال ما لكم ولهذه الآية إنما نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره وآروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه يعني قال هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فمن عارف من لم يعرف سبب النزول قد عامة ولا نعني أنه لا عبرة بالعموم بل العكس القاعدة الأصولية وقول الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لكن ليس كل آية فيجب أن لا تخرج الآية عن السياق فهذه الآية نزلت في أهل الكتاب ولها سبب خاص سبب معين أنهم أخفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وكتموها ويعني يظنون ظن أنهم قد أروه شيئاً لم، لن يطلع عليه ففريحوا بذلك وظنوا في أنفسهم الذكاء والفطنة وأنه خدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن بفضحهم وبيان باطلهم وبيان فعلهم والقصة والحديث أثر هذا بن عباس رواه البخاري ومسلم في صحيحهما لذلك نقول أن معرفة سبب النزول يعين على فهم المراد بالآية وتفسيرها التفسير الصحيح وفي بعض الأحيان لا يمكن أن نفهم الآية حتى نعرف سبب النزول ومن ذلك مثلا وهذا مهم الأمثلة سنذكر بعض الأمثلة حتى نفهم أن سبب النزول في بعض الأحيان مهم جدا فمن ذلك في قوله عز وجل وَلَا تُكْرِهُ على عَلَى ان إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبِذَتَّاهُ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هذه الآيات في سورة النور وما معنى الآية؟ ظاهر الآية من قرأ هذه الآية يقول ولا تهذ ولا تكري فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ف ظاهر الايه أنه لا يجوز اكراء الائمه على البغاء والبغاء هو مصدر باغت وهو الزنا باجره و في قوله تعالى إن أردنا تحصناً أي إن أردنا تعففاً عن الفاحشة فربما يفهم بمفهوم المخالفة وهو مفهوم معتبر بشروطه أنه يجوز الإكراه على البغاء إن لم يردنا تحصناً يعني مفهوم العكس مفهوم المخالفة الله عز وجل قال ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً طيب لم يردنا تحسنا فقد يفهم أنه يجوز الإكراه يجوز إكراه هنا وهذا قطعا ولا ريب ولا شك ليس مرادا فإن عرفنا سبب النزول زال الإشكال فهذه الآية نزلت في إماء وفي جوال لعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وقائدهم وقد كان يكره, يعني يكره هؤلاء الجوار على البغاء فلما أسلمنا عرفنا أن ذلك أن ذلك محرم فلم يردنا البغاء وامتنعنا عن ذلك فكان قبحه الله يضربهن من أجل أن يتكسب بزيناهم لأن المال يعود إليه فيريد أن يتكسب بهذا بهذه الفاحشة فنزل القرآن لعلاج هذه الواقعة والآية نأخذ منها العموم في تحريم الإكراه على البغاء ولا يعني الشرط هنا ليس معتبرا إن أردنا تحصناً هذا فيه ذكر للواقع بذاتها أما أردنا أو لم يردنا فكله محرم والعلماء تكلموا في هذا وشيخ طهر بن عشور رحمة الله عليه في كتابه العظيم والنافع التحرير والتنوير قال رحمة الله عليه والذي يشتمل عليه هذا الخبر جانبا جانب المكرهين وجانب المكرهات المكرهين الذين أكرهوا غيرهم والمكرهات هن النساء قال فأما جانب المكرهين فلا يخطر بالبال أن الله غفور رحيم لهم لأن آية في آخرها قال الله عز وجل أمي يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم فالذي يقرأ هذه الآية ربما يفهم أن المكره الذي أكره هؤلاء النسوة غفور الله عز وجل يخفر له ويرحمه قال هنا ليس هذا المقصود أبدا وإنما المقصود كما قال الشيخنا أن الإيماء المكرهات الله غفور رحيم لهن لذلك استدل الشيخنا حتى نختصر الكلام قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم فهذه الآية تشبه الآية الأخرى ومن الأمثلة أيضا وهو مثال جميل ومثال يحتاج إلى تدبر وهو قوله تعالى يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الايات من سوره البقره يعني ما معنى هذا الكلام يعني يسالونك عن الهله كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بان تاتوا من ظهورها عجيب فهل يأتي أحد بيتهم من ظهره؟ وما علاقة البر بهذه المسألة؟ يعني ما دخل البر في طريقة الدخول إلى البيوت؟ من الباب أو من الظهر البيت أو من السطح؟ فلماذا نزلت هذه الآيات؟ لذلك الله عز وجل قال وقت البيوت من أبوابها قد تتعجب تقول وهل يعني هذا فيه أمر يعني من الله أن تدخل البيت من الباب؟ يعني من أين ندخل إذن؟ فلذلك إذا عرفنا السبب كما يقول العلماء بطل العجب فهذه الآية نزلت في اعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية فكانوا إذا أحرموا بالحج أو بالعمرة لم يدخلوا دارا ولا حائطا يعني ولا بستان ولا حديقة من بابه ولم يستظل بسقف ومن كان له حاجة فإنه يأخذها من وراء الجدار فكانوا يعتقدون أن هذا الفعل هو من محظورات الإحرام يعني من محرمات الإحرام وكانوا يعتقدون أن ذلك فيه قرب إلى الله وبقوا على هذا الاعتقاد حتى جاء الإسلام فأبطلهوا وبيّن سبحانه وتعالى أن البر الحقيقي هو التقوى أما هذه الخزعبلات والخوافات والأشيات هذه التي لا يعني لا مستند شرعي ولا عقلي فيها فليست من البر بوجه من الوجوه من ذلك أيضا مثال آخر قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فمن رأى هذه الآية وحكم بظاهرها يقول أن استقبال القبلة ليس شرطا في الصلاة لا في سفر ولا في حضر ولا في غير ذلك ولا في فرض ولا في نافلة ولا غير ذلك وهذا مخالف للقرآن نفسه ومن المعلوم أن الحكم الشرعي لا يمكن أن نطق به واستخلاصه إلا بمجموع النصوص فلذلك يا طالب العلم لا تحكم على شيء من نص واحد بل يجب أن تجتمع النصوص عندك في المسألة حتى لا تخطئ في الحكم فمن يعني بعض الناس يرى أمراً يقول إذن هذا واجب وقد يوجد قراء تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب وقد يقرأ نصاً يكون له حالة خاصة لا يمكن أن نعممه فيكون من باب الاستثناء إلى آخره لذلك العلماء هم المرجع في هذا لأن العلماء هم أصحاب الاطلاع الوسعى فلذلك طالب العلم يتدرب على هذا ولا يحكم بمجرد قراءته لحديث واحد أو لآية أو لتفسير يحكم على المسائل ويقيس عليها فهذا هو منشأ الخطأ والغلط والقول على الله بغير علم فمن قرأ هذه الآية قد يظن أن هذا الحكم عام وهذا يخالف القرآن ويخالف الحديث ويخالف الإجماع اصلا ؟ لأن المسلمين قد اجمعوا على وجوب استقبال القبلة ويوجد استثناءات وهذه الاستثناءات مثلا كالسفر وكعدم الاطلاع على القبلة فالقران قد بين ان استقبال القبلة واجب فمن ذلك قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطرة أي جهته وناحيته كما قال القرطبي رحمة الله عليه وقال لا خلف في هذا فلذلك قوله تعالى هنا فأينما تولوا فثم وجه الله فهنا كذا عرفنا سبب النزول سنفهم ما هي قصة هذه العالم روى مسلم في صحيحه حديث ابن عمرى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله فهذا الأثر أو هذا الحديث حديث من عمر وهو في سعيه مسلم دم ہتا ہے تکلم عن النافلة والنافلة في السفر فهی حالة خاصة لا يمكن تعمیمها وقد جاءت آثار أخرى ولكن فيها نظر أن الآية نزلت لقوم جاهلوا القبلة بسبب اجتداد الظلمة ظلمة شديدة فاشتهدوا وصلوا لغير القبلة و وعلى كل حال في كل الأحوال حتى لو صحت هذه الأثار فكلها محلها النافلة على الراحلة في السفر أو عندما تبي عند عدم تبي من القبلة بعد بذل الوسع والإجتهات وإذن هذه لا يمكن تعميمها لأنها وردت في حالة خاصة فنبقى على الأصل وهو الأمر باستقبال القبلة من الأمثلة أيضا والأمثلة جيدة وفيها ذكر القرآن لذلك نكثر من الأمثلة حتى نستفيد إذا قرأ الإنسان القرآن يمر على هذه الآية يذكر على الأقل ما فيها من معاني في قوله تعالى مثلا في سورة البقر أيضا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الطواف ما حكم الطواف هنا الله عز وجل قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جنح عليه فكلمة فلا جنح عليه تستعمل غالبا للإباحة والجواز والأصل أنها لا تعني الركنية والفرضية لأن نفي الإثم ونفي الجناح لا يمكن أن يدل على الفرث بذاته والسعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة هو ركن عند جماهير العلماء فكيف يقول العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن؟ والله عز يقول هنا فلا أجوناه عليه أن يطوف به أي بالصفى والمروة فإن عرفنا السبب فهمنا المقصد والسبب ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل أكنتم تكرهون السعي بين الصفى والمروة قال نعم لأنها كانت من شعار الجاهلية حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوح بين. أي لا يجد لا يجد حرجا في نفسه لأن السعي هنا بين الصفا والمروة كان من شعار الجاهلية فظن الصحابة أنهم أنه يجب عليهم أن يتركوها لأنها كانت الجاهلية وهم تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على مخالفة أمور الجاهلية وتركها فأنزل الله عز وجل أنها من شعائر الله فلا تترك وأخرج البخاري أيضاً في نفس الآية ولكن لسبب آخر وسنذكر إن شاء الله أنه يمكن يمكن أن تنزل الآية للسببين فنذكر الأثث ثم التعليق إن شاء الله قال أخرج المخاري عن عروة ابن سبير رضي الله عنه ابن سبير ابن العوام قد سأل خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها أرأيتي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قال عبد العروة قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطف بالصفاء والمرء فقالت يعني يقول هنا لا, لا يوجد إشكال أن لا نطف لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه فلا جناح يطف ولا جناح عليه ألا يطف أيضا فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه الآية لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون اليمنات الطاغية، التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفى والمروى، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله، إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفة والمروة هذا فريق ثاني فريق ثاني كان من جماعة الأنصار كانوا لا يطوفون اصلا بالصفة والمروة عكس, المش... عكس المشركين ال... ال... يعني ال... من المهاجرين فكانوا بالعكس أما الأنصار كانوا لا يطوفون فقال هنا إن كنا نتحرج فقال قال تعالى فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائد الله قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما قال عروة ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا ما ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنا كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قال يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله, وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاوة المروة فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفاوة المروة فأنزل الله تعالى إن الصفاوة المروة من شعائد الله قال أبو بكر هذا الذي يهمنا أبو بكر من عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه الله قال فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين يتحرجون أن يطوفون أن يطوفوا بالجاهلية والذي والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفة حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت والحديث له روايات في الكتب الستة في الصحيحين وصنة الأربع ومصنة الإمام أحمد وغير دواوين السنة وهذا دليل واضح وصريح أن الآية قد تنزل لأكثر من سبب وأيضا مثال ما نزل أيضا لأكثر من سبب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما في حديثين مختلفين وقد أورد الحديثين البخاري في كتاب التفسير القرآن قال وأوردهما مسلم أيضا في كتاب الطلاق وفيهما ذكر لسبب نزول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وهما قصتان نذكرهما حتى لا نمتيل عليكم نذكرهما وهما قصتان متشابهتان وفيما يعني ربما هما متقاربتان أيضا من جهة الزمن الأولى أن عويمر العجلان قد قذف امرأته وكذلك هلال ابن أمية قذف امرأته يعني ابن عباسي أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم قذف يعني اتهمها بالزنا قذفها بمن؟ بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينات أو حد في ظهرك يعني أنت اتهمت زوجتك بالفاحشة فقال عليه الصلاة والسلام يعني مشيا على الأصل فالأصل أنه يجب أن يأتي بأربعة شهداء فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلاً ينطلق يلتبس البينه يعني كيف يعني راه مع, مع زوجته رجل فيترك هذا يترك يعني يتركه ما يفعلان الفاحشه ويلتبس ويذهب ويبحث عن الشهود فانزل عليه وفي بعض الروايات انه اعاد عليه عليه والسلام اعاد عليه اكثر من مره يقول البينه احد في الظاهر وفي الختام انزل الله سبحانه وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين في آيات اللعان في سوره النور فهذه قصه سبحان الله فيها تبرئه لويبر حيث انه يعني في آخر القصة يعني كان هو الصادق والحديث الثاني الذي نزلت من أجل الآية وهو حديث سهل بن سعد قال جاء عويبر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهم أن يقتلوا به أم كيف يصنعه فقال فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فأخبر عاصم عويمرا فقال والله لآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنا فأتاه فقال إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فيوجد فرق بين سبب النزول في آيات النعان هذه ما ذكرناه من أمثلة وهو أن من قرأ هذه الآيات يفهم معناها مباشرة يعني من قرأ الآية آية اللعان هذه يفهم ولو حتى لم يطل على سبب النزول ولم يعرف قصة عويمر ولا شريك بن سحمى ولا غير ذلك إذا قرأ الآية يفهم يفهم المعنى لأن الآية واضحة فيكون هنا معرفة سبب النزول هو زيادة في العلم فقط وفيه بيان أيضاً لرحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكيف فرج كربته وفيه دلالة على سماحة هذا الدين العظيم أيضاً ولكن آيات الأخرى التي ذكرناها لا يتوقف عليها التفسير فقد تفهم بمعاني وتفسر بتفسير خاطئ بسبب الجهل بسبب النظور ومن الأمثلة أيضا ولعل نختم بهذا المثال أن كعبا بن عجرع رضي الله عنه قال قال, وقعت قال وقفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً يعني يتناطر منه وينتشر منه القمل فقال عليه الصلاة والسلام يؤذيك هوامك الهوام يعني القمل هذه والحشراتها قلت نعم قال فحق رأسك قال كعب في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو مصق فقال النبي صلى الله عليه وسلم سن ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما فأيضا في هذه القصة الآية تقول فمن كان منكم أريضا أو به أذم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسق فالذي لا يعرف سبب النزول فسيفسر قوله تعالى أو به آذام الرأس أي من قروح أو تنفط أو هوام في الشعر أو غير ذلك فيعم كل ما يؤذي الرأس فيحتاج معه الحاج أو المعتمر لحلق شعره أو لحلق رأسه والأخي منه فهذا الحكم لا يختص بحال كعب فقط ولا بشخصه بل هي كما قال رضي الله عنه قال كلمة مهمة وتكون قاعدة لنا قال هي خاصة لي ولكم عامة وبقيت أن نذكر بعض المسائل وفوعد أسباب النظور وربما مسألة العبرة بعمل اللفظة بخصوص السبب ولكن الوقت تأخر والله مستعان فلعلنا نقف هنا هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن كان له سؤال فليتفضل وإلا تركناكم على خير جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم جميعا